حصرياً على موقع نداء الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين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 الذين اشتروا الضلالات بالهدى فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم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 يجعلون أصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم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 ما نزلنا على عبدينا فأت بسورة من مثله ودع شهداءكم, شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.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 قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أم بئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء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 فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل نهبط منها جميعا فإنما يأتينكم مني هدى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 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبذر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إلَيْهِ رَاجِعُونَ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 أنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم خير لكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم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 وَإِذْ قُلْنَا دَخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شَئْتُمْ رَغَدَوْا وَدَخَلُوا الْبَابَ وَدَخَلُوا الْبَابَ سُجَّدَوْا وَقُولُوا حِقَةٌ نَغْفِر لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِمِينَ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون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 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنَصْبِرَ لن عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِج لَنَا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِج لَنَا مِمَّا تُمْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدِسِهَا وَبَصْعَلِهَا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 فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ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 إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَاشِيَةٌ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ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 بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أمون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 ما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا اياما معدودة قل أتخلتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده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 وبالوالدين إحسانوا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم, ثم توليتم إلا قليلا وانتم معرضون، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم، ثم أقررتم وأنتم تشهدون.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 تظاهرون عليهم بِالْإِثْمِ والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم اف ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء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 يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ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 يا الله من قبل ان كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وَإِذَا خَذَنَ مِثَاقُكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا أتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِأَسْمَاءِ يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ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 بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعم.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 ما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب نَبَذَ كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون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 ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسنعوا وللكافرين عذاب أليم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 دون الله من ولي ولا نصير ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل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 من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه فَلَهُ أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء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 أئك يؤمنون به، وَمَن يَكْفَر بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا بَنِي إسْرَائِلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضْلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا, يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون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 أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا, وأرنا مَنَاسِكَنَا وَتُبَ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا يَتَلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعْلِمُهُمْ وَيُعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّي هُمْ إِنَّكَ أَلْتَلَّ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَمَن يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ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 ما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أتيء موسى وما أوتِي موسى وعيسى وما أوتِي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحدٍ منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم هِيَ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الله اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صَبْرَغَهُ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ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 ما تعملون تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس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 بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناه الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون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 وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يَكُونَ للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني فَلَا تخشوهم من نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويذكركم ويعلمكم, ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم.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 تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس من بعد ما بينناه لل الناس في الكتاب أولئك, أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وانا التواب الرحيم إن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 وَالْفُلْكُ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا وَبَثَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَبْتٍ وَتَصْرِي فِي الْرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَايَ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا ايها الذين امنوا كلوا طيبات ما رزقناكم واشكروا لله واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله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 إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو اثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم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 إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه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 كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا, لتأكلوا فريقا من أموالنا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 ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففذية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك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 قبله لمن الضالين، ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيت.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 والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس امه واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين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 كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تَكْرَهُوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تُحِبُّوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون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 والفتنة أكبر مِنَ القتل، وَلَا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُو كَافِرٌ فَأُولَآئِكَ فَأُولَآئِكَ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 والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم ان الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا امتم مؤمنه خير من مشركه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 إن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرار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 اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموه شيئا الا ان يخافا الا, أن يخافا ألا يقيما ما حدود الله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 ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هزوا واذكروا نعمه الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه يعظكم واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن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 والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو اكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه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 وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُم نَّفَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةٌ مِن نِّكَاحٍ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى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 فَإِذَا أَمِنْتُمْ فاذكروا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يتوفون منكم ويذرون أَزْوَاجًا وَصِيَةً لِّأَزْوَاجِهِم متاعا إلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ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 أي يأتيكم التابوت من اجل التابوت فيه افضل من ربكم وبقية تكون مما ترك اجل موسى تكون افضل تحمله اجل ان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 ولمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبَرَ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَأُصِرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم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 هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال, إبراهيم إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأمي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 أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم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 يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذاك الذي ينفق ماله كالذي ينفق ماله ما رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر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 وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِتَغْرِيرٍ أَمْراضَةٍ لَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِم كَمَثَلِ جَنَّةٍ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ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 وَمَن يُؤَتَ الْحِكْمَة فَقَد أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذْكَرُ إِلَّا أُلُو الْأَلْبَابِ وَمَا أَنْفَقُتُم مِن نَفَقَةٍ أَو نَذَرُتُم مِن نَذْرٍ فَإِن ان الله يعلم وما للظالمين من انصار ان تبدوا الصدقات فنعمه هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من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 فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عند رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المس ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الردى ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم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 وَاتَّقُوا يَوْمَ تُجَعُونَ فِيهِ إلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ولا يئب الشهداء اذا ما دعوا ولا تساموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا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 فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه والله بما تعملون عليم